ساحات المجد بتشهد لك يا أبو حمدان وصوات العز بتندهلك أسد الميدان ساحات المجد بتشهد لك يا أبو حمدان وصوات العز بتندهلك أسد الميدان حبك يا هاشم علمنا حب الأوطان على دربك نمشي ونتقدم درب الشجروع I'm going Yeah, has me مش للجبال يا هاشم يا ابني بلادي انين ياك يا ابني مخيب الصامد يا ابن المجد هي شعبك يهتف ويبارك بالاستشهاد اي موت تعز يا هاشم مش للجبال صحه المجد بتشهق لك يا ابو حمدان وصوات من الكتائب يا مطارد يا فهد الليل نائل ومحمد حمدان ونادر أبو ليل خليتو الغاص بيتمرمر ويشوف الويل رايات العز رفعناها لجل الفرسان يا أبو حمدان وصوات العز التنقل يا ابن بلادي دمك ما يروح والقلب بيصرخ